نعوذ بالله من شرور انفسنا و سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن من يضل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله له لا شريك له اشهد ان محمدا و رسوله اما بعد السلام عليكم و الله و بركاته اسمها باب في الموفق توقفنا يمكنني الكلام على الأثر الذي رواه مالك عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو الذي قال فيه يحياء بن يصير ليس قال يحدثني جميع مالك عن نافذ مولى عبد الله بن عمر إن عمر بن الخطاب كسب إلى عمالك إن أهم أمركم عند الصلاة فمن وحافظ عليها حافظ دينا ومن ضيعها فهو للناس أضيع ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان في ذراع إلى أن يكون ظل أحدكم مثله والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقيه قدر ما يسير الراكب فارتخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء إذا غابت بقل إلى في الليل فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه والصبحة والنجوم بادية المشتبه في الحصان الماضية حدثنا عن شطر من هذا الأطار والظاهر من هذا الأطار أن عمر بن الخطار كتب إلى عماله كتابين أحدهما هو الذي بين لهم فيه أن أهم أمورهم عنده الصلاة وأن من حافظها وحافظ عليها حافظ دينه وأن من ضيعها فهو لما سواها أضيع وذلك في الحصة الماضيه لأنه رحمه الله رضي قدم بيان أهمية الصلاة ومنزلتها في الدين على بيان أوقاتها قلنا بأن هذا أمر معمول به عند أهل العلم وعند المربين والمعلمين، وهو أنهم يبينون مثلا حكمه المشروعيه وما للمعاملة أو العبادة من أثر في النفس وفي الدين ثم بعد ذلك يذكرون بقية الأحكام التفاصيل حتى تكون تلك تقدمة، وذلك الأمر الذي قدموه مرغباً بالماء في أن يتلقى الأحكام التي تكرروا له، فهذا أمر يعني واضح بين ورد في هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ولذلك قالها هنا ثم كتب كما ترون يعني هذا كتاب ثان فلنواصل إذن الكلام على هذا الاثر فقوله ثم كتب كما قلنا هذا كتاب ثان بدليل العطف ثم التي تفيد العطف والتراخي قوله صلى الظهر إذا كان الفيء ذراع الفيء كما تعلمون هو الظل الذي يكون بعد الزوال لأن الظل فيه يرجع ها؟ الظل فيه يرجع فأيفيء إلى رجع وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن بغت بحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى في آه لا أمر الله حتى ترجع فالفيء هو الرجوع والذي يكون من الظل بعد الزوال يسمى فيئا ويسمى ظلا والذي يكون قبله يسمى ظلا ولكن الذي يكون بعد الزوال يسمى ظلا ايضا وفيعا ولذلك بعضهم قال بأنه لا يسمى ظلا فلا خطأ من دليل قول الله تعالى ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم اي تسجد ظلاله بالغدو ولا صار فيسمى ذراع وقوله ذراعا انما قدره بالذراع والا فإنه فان ظلال الاشياء تختلف طولا وقصرا وإنما قدره بالذراع لأنه يعني قامة الإنسان ذاته عنا وقصد قامة الإنسان قدره بالذراع لأن الإنسان طوله لا يختلف كثيرا عن المترين أو دونهما بقليل فإذا كان الظل ذراعا فذلك الوقت هو الذي أمر به ولاته أن يصل <تصفيق> هناك أمر هام جدا في هذا الاثر يتعلق بسنة الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه وهو أن عمر اجتهد وأمر ولاته أن يؤخروا الظهر قليلا هذا لم يرد في الحديث وهو صلاة الظهر إذا كان الفيء ذراع فهو من الأمور التنظيمية التي كتب بها عمر الخطاب إلى ولاته وبلغتهم وعلمها المسلمون وعملوا بها وسكتوا على خليفتهم فهو أمر تقديري تنظيمي وأريد أن أشير هنا إلى أمر هام وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في الحديث الذي رواه أبو جاودا وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام بعد بعد شيء فعليكم وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلاف كثيرة فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعبدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل دعات ضلاله هذا الحديث كما كما فيه عطف السنة سنة الخلفاء الراشدين على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفيه أمر آخر وهو أنه جمع إلى ذلك تحذير الأمة من بدعة ويأخذ من هذا أن ما سنه الخلفاء الراشدون لا يكون بدعة وإلا كيف يأمر باتباع سنه الخلفاء الراشدين ثم يقول وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وكل محدثة بدعة في بعض الروايات الأخرى وكل بدعة ضلالة هذا على أمرين يدل على لزوم التمسك بسنة الخلفاء الراشدين ويدل على أن البدعة يعني لا تصدر عنهم من الخلفاء الراشدين بقيود يمكن أن يختلف في هذا الذي أريد أن أقوله إن كثيراً من أهل العلم لم الذين وقفت على كلامهم لم أرى في كلامهم ما ينقع الغلى ويشفي ويزيل ضمع الإنسان إلى أن يعرف من هذا الحديث ما يقع في خلبه وفي نفسه هذا التنظيم من عمر يمكن أن يكون داخلا في هذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وهو انه راى بان الناس في حاجة إلى أن يضبطوا وقتهم بحيث يأتي الإنسان إلى المسجد ويدرك الصلاة فسنى لولاة أمر المسلمين ولأمراء المسلمين أن يضبط الوقت ب... بالذراع والذراع حسب علم القاصر في طبيعة الحال لم أقف عليه في السنة لم أقف على هذا التحديد في السنة هذا نزال وهناك أمثلة أخرى يمكن أن تذكر ما ورد عن عمر وأخذ به كثير من أهل العلم من فرض ضريبة على الكفار إذا تاج روح بلاد ومنها على أحد الأقوال مثلا تقدير الديار فإن كان هذا النزاع من اهل العلم بعضهم يقول أن عمرت الدراري ذكر قيمة المئة ناحا لكن الله علم أن القيمة يعني ورد أنها مرفوعة لأن الأطباء الديار مثلا مئة من الديار ومع ذلك ورد تقديرها بألف دينار أو كذلك بمقدارهم 12 ألف وغيرها وهذه هذه المسألة اللي حاولها الإنسان الكثير لم تجد نارا وهو أنه أخذ بالسنة بالسنة لورقة عن كل رأي الراسدين ولا خصوصية نار في هذا الكثير من العلم أخذوا بها لكنك إذا نظرت في ما قال العلماء في هذا الحديث الذي تقدم ذكره وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام عطا فسنة الخلفاء رأي على سنته لا تجد لهم يريح. ولسه ابن الحزم رحمه الله فإنه كما تعلمون يتمستكو كثير من وقد صح هذا الحديث ولكنه لم يقل فيه شيء وكذلك العلم الشوكام والمبارك فوري وغيرهم كذلك، ولم أجد كلاما يعني يريح الإنسان إلا فيما ذشره ابن القيم رحمه الله ومن قبله شيخ الإسلام ابن الثيمين تعالي ورحمه لكن من بغي أن يفرق هنا بينما جاء عن بعض الخلفاء مما قالوه مع مخالفته للسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا لا لا ما صلى الله عليه بالسنة وما ليس كذلك من الأمور من الأمور التنظيمية للدولة وهذا نجال صريح واضح في هذه المسألة وهذا المسألة الزراع أخذتها كما قلت لكم مالك هل تجدونها هذه؟ مختصر خليل وغيره قال وللجماعة تقديم غير الظهري لي وللجماعة لا تقدم غير الظهري في أول الظهر لكن الظهر سبحان الله يعني ربما الإنسان يقف على هذا في مختصر خليل من جب خليل أن له هذا ربع قامة لكن المقصود ربع قامة هو الزيرة وللجماعة تقديم غير الظهر وتأخيرها لربع القامة ربع القامة ويزاد لشدة الحرق هذا مستقى من هذا الأثر الوارد عن عمر رضي الله عنه ولذلك يمكننا أن نقول الحمد لله يعني مرناش لنبدأ إن شاء الله إذا كنا قد حددنا في هذا الزمن بعشر دقائق. يال هذا الوقت رانا خلو عشر دقائق المغرب نخلو خمس دقائق الله وعلا انتان لي هذا امور فنظيم يا حتى يعرف الانسان هل يدرف الصلاة او لا يدرف لينظم وقته ويأتيه الوقت ولا تتعليه الصلاة ولكن ينبغي من بغيه من يغبئ هذه الاوقات ونظمها اولا ان يراعي يراعي يعني المصلحة ذيها لان مثل صلاة الشبك الناس يا وليس يوم في أيام الصيف، بخلاف الأوقات الأخرى. المغرب الشمسي هذا تعجيل، المغيب الإنسان يترك وقت أقل منه مثلاً فيه. الظهر، ألاقيتم أرأيكم في الظهر كيف؟ ولأن الظهر قد يكون الإنسان فيه في قيرولة وهكذا. هذه الأمور إن شاء الله يعني ليست من المحددت، وهي هذا الذي صرناه مكتوبا يعني ويبين فيه نظم الإيمان. الوقت الفارق بينا. ولكن هذا ربما يجلو لي حاجة يقولوا هذا الوقت اللي قال عليه عمر هل هو وقت الصلاة أم وقت الأذان هذا عمر يحتاج إلى تعقل نحن هنا نذكر اللي رمض يصدق به هو ذكره الفارق بين الأذان والعقامة المهم أن الأذان كما تعلمون يعني الله أعلم يعني الأمور المرتبة عليه ثلاثة هو ذكر لله ولذلك كان المنفردون في الصحراء يؤذن وهو زيادة على كونه ذكرى لله سبحانه وتعالى هو إعلام بدخول الوقت وهو فوق ذلك طلب الناس أو ينادأ الناس في أثناني للصلاة ففي هذه الأمور ثلاثة والمسجد إذا أذن فيه فإنما المراد أن يأتي الناس في أي الصلاة قوله في, في هذا الاثر إلى أن يكون ظل أحدكم مثله هذا كما تعلمون يعني ذكر لهم بجايته وذكر لهم نهايته وقد تقدم هذا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله وقد علمنا في حصة من هذه الحصص أن المراد إلى أن يكون ظل أحدكم مثله بعد ظل الزوال لأن ظل الزوال لا يحسب في القامة وعرفنا معنا ظل الزوال وقوله الشمس مرتفعة بيضاء نقية تأملوا كيف أنه ذكر نهاية وقت العسرين بكون الشمس بيضاء نقية يعني, يعني يتأمل الإنسان أثر الشمس بالجدران وفي لا بالشمس نفسها هنا لم يقدره بالظل لأن الظل لا يمكن أن يعرف الإنسان به الوقت إلا إذا راقبه في الزوال أما مراقبته فقط في العصر فقط لا يعرف الإنسان بها الوقت بمراقبة الظل الوقت لأن ذلك مرتب على معرفة طول الفيدي حين الزوال فإذا لم يعرفه فإن ذلك لا يتيسر له بل الذي يتيسر له هو نظره بالشمس ولذلك تجدون في الاحاديث هذا وهذا تجدون تحديد آخر, آخر وقت العصر المختار عندنا بالجلعة بكون ظل الشيء مثله وتجدون أحيانا بوصف الشمس فهذا يصلح في حال لمن عرف الظل حين الزوال وهذا يصلح لمن يعني فسبحان الله كذلك والامران متقاربان والمقصود من هذا وهو ان العصر والشمس مرتفعه العصر والشمس بيضاء بيضاء نقيه المقصود ان يصلوه قبل الافقرار ان يصلوه قبل الافقرار وقال فيه قال فيه قدر ما يسير الراكب فرسخين او ثلاثه قبل غروب الشمس يعني العصر حده لهم عمر بن الخطاب قدر ما يسير الراكب فرسخين او ثلاثه الراكب الجاد السريع السيري يمكن يصير ثلاثة راس والراكب البطيء السيري يسير فرصة خيني فرصة خيمي فرصة كما تعلمون ثلاثة اميال الميل الميل الميل مختلف فيه فهو عند ابن عبد البر وبعض الناس رجحوا أنه ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع معنى ذلك أن الميل يساوي تقريبا واحد أو 1700 متر تقريباً يعني هذه أمور تقريبية لا فيها, فيها. ففرصاخين كم يكون فيها المسافة؟ فرصة خيكن يكون فيها؟ يكون فيها فرصة نحو العشرة كيلومتر ميتين عشرة كيلومتر كم يستغرق الإنسان فيها من الوقت سيرا؟, سيراً. ونصف. ساعة ونصف لا قد يصبح بكثير من أوقات السنة ثلاث ساعة الآن العصر واحد الآن ثلاثة ونصف ثلاثة ثلاثة ونصف كم تكون ونص. ونص. ثم إن المغرب عندنا مثلا الساعة الثالثة إلا عصر أو ربع في أيام الشتاء أو في أيام الصيف قد يكون الأمر مختلفا على ذلك هذا تقدير من عمر رضي الله تعالى عنه وهل يبين لك أن الإنسان وإن كان في حال من الأحوال لا وجود للآلات الضابطة في عنده، فيمكن أن يعتمد على الأمور الأخرى ويقدر بها ولهذا قال قدر ما يسير الراكب فرصخين أو زلالة ففرصخين يكون فيه نحو 10 كيلومتر و200 متر مثلا هذا التطريق فرص وثلاث راطيخ نحو 15 كيلومتر والإنسان إذا سار على رجليه سيرا سريعا فإنه يقطع في الساعة الواحدة ست كيلومترات ستة تجميزة كان على على ما والله الله يكون الأمر يعني أقل لهذا قال قبر ما يتير الراكب فرسخين أو ذلاغة قبل غروب الشمس قبل غروب الشمس ثم قال والعشاء إذا غاب الشفق هذا المغرب واش قال في المغرب المغرب إذا غربت الشمس خلاص هذه علامة واضحة بينة نزاع والمغرب إذا غربت الشمس يعني هذا بداية وقته بداية وقته في المغرب رغم أن وشها أن لها وقت واسع كما بل على ذلك على ذلك الأحاديث في ذلك حديث جبريل الذي أعلم فيه النبي الله كلما الوقت فإنه صلى في وقتها في يومين في ذات الوقت صلى الله في ذات الوقت إلا أن المسلمين قد جاروا ومضوا استمروا على ذلك على التعجيل بالمغرب التعجيل بها وغير تأخير كما تأكيد ما إن شاء الله بل ورد في تأخيرها مع عد علامة على كون المسلمين يعني في الصنة لكن المقصود بالتعزيد ليس هو أن يؤذن المؤذن ثم تقام الصلاة فما يفعل بعض الناس وإنسان قليلين والمالحمة لكن أنا رأيت هذا بعض البيئات في كمال الآذان يقيم الصلاة ولكن لعله بذلك يريد أن يقول للناس لا تصلوا وإذا كنتم تصلون فأنا أبطل لكم هذه الصلاة إن شاء الله أنت قبل أن هل أن ترك تصلي أما أن تبطل لك للصلاة قيم هكاية فيكة ومحاربة بالثمان إذا كانت هذه الصلاة غير مشروعة فأقنع الناس بأن غير المشروعة أما أن تقيم الصلاة لكي لا يصلون لمصيبة وقد رأيت منذ نحو ثلاثين سنة بعض اكتبار رحمهم الله قد أفضل إلى ما قدموه كان بعض الناس فيه جهروا كيف كيذباش يبطلهم بالتأمين عشت هنا منذ ويبطلوا لكم منذ خمسين سنة ورئيسها ايضا بعد ذلك يا صراط الذين عنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ومضالين عالم نترع مكسبة يعني هو يكمل نص الصورة والجمع رهم بالتأمين والله ما هذا بإلا عمر قد رأي فيه يعني ما هي صح ولذلك يقول المغرب يصارعوا بها مو اش معناه الانسان يعني في كلمة الاذان يصلي لا يصلي وقت كما يفعل بعض الناس طيب الظاهر الله عن نفسك الشوخين خمس دقائق لبعث إن شاء الله لكن لقدرنا أنه أخر ما, ما هو من وحد ما هو من ذكر المغل ثم قال والعشاء إذا غاب الشفق والعشاء إذا غاب الشفق فإذا غاب الشفق وهو الحمرى التي تأتي بعد غروب الشمس عندما تغرب الشمس تستمر الحمرة في الأبو ثم يعني تقل قليلا قليلا تأخذ في القلة حتى تغيش إذا غابت وإن لا يكون ذلك ملاحظا ومرئيا بأيام صحوي فإذا غابت الحمرة فهذا وقت هذا وقت العشاء وليس المراد بالشفق البياض بعض أهل العلم يقول البياض وإذا قيل بأن الشفق هو البياض فإن وقت العشاء يكون أطول وأوسع والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل هل تتعلمون بأنه قد ورد في صلاة العشاء في وقت العشاء ثلث الليل وشطره الليل. لاحظوا يا إخواني سبحان الله يعني لا تجدون وقت صلاة غير العشاء يعني فيها هذا فيها تكون وقتها شطر الليل ونصفه. ليه يا إخوان؟ طلوع الشمس باين جد يخرج بي وقت الصبح كما تقدرونها. الزوال. مسألة باين بأنه في وقت الظهر لأنه أمر وجودي موجود محسوس نهاية القامة باين بأنه نهاية وقت الظهر وبداية وقت العصر غروب الشمس باين ذهاب الشفق ومغيب غيب الشفق باين لكن الناس اللي ما عندهم سواه يوم سأعرفه لك نصف الليل والله في الغريب. وين يعرضوا؟ احنا عدنا سواء ونسأول واحد يقول له قيسة اتنا يفهم هو باشنا عرضوا نصف الليل نأتي الى وقت الغروب يا قيسة يستغرب الشمس الستة ديروا النا الأرقام المدورة كما يدوروا هذين كما تديروا هاش بحقوق الناس تديروا هاش بحقوق الناس ديال غير التمثيل يا الستة ديال حقوق الناس والله لا يا لا يا ديرها ستتين ليه ستتين ولا يا ديرها نيشان اللهم يبغي يستبرح طيب قال الستة حيث اش راه وق... في اي وقت مثلا يطلع الفجر و الستة يسهلوا غير مثال هذا مثال ثاني الستة للستة شعال ها؟ طمع جفنا سهلة ثلث الليل الستة في دهت لاشا شطر الليل تسعة هذو الليل خبير نصفه لا طمع عيش طمع عيش ايه احنا هنا ما اتفقناه تعال بنا الفارق بين الغروب وطلوع الفجر اهه 12 زياد على الستة اه اذا عدنا نصلي 12 نصلي على مرتب المالقاشة ثنار جاسب الطورة هاي اللي هو نصف النهار ما هو الثنارش هذه مواضعات بشرية لكن نصف النهار عنده نصفه يختلف قد يكون لحداعش قد يكون فراسنه وكذلك نصفه الليل وشطره فما كان هذا الأمر ما هو أمر واضح للناس بين سبحان الله الشرع والسعافية فالإيشاء يمكن أن يصليها الإنسان شطر الليل ويمكن يرز الليل لكن الليل بغي له أن يؤخرها الى ما بعد شطر بمعنى نصف الليل لذلك والله اعلم ورد في الحديث هذا وهذا لهذا <تصفيق> قال ما هنا قال العشاء إذا غاب الشفاق إلى ثلوب الليل, الليل ثم قال عمر ختم هذا البيان هذا المنصور ختم هذا المنصور بقوله فمن نام فلا نامت عينه ثلاثة ويقررها ثلاثا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يكتري على النبي عليه الصلاة والسلام لأهمية هذا الأمر فَمَنْ نَامَ نامت نَامَتْ عَيْنُودُ وَعَاءٌ عَلَيْهِ فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ يعني هذا فيه إشارة إلى النهي عن النوم قبل طبعا في العشاء كما رألوا ذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكره النوم بعدها قبلها والحديث بعدها. فأما النوم قبلها فلأنه قد يفوتها عن وقتها. وأما الحديث بعدها فلأن الإنسان لا أن يختتم سحابة نهاره بالصلاة ثم ينام بعدها خير منه. اللهم إلا إذا كان محتاجا إلى السهر أو السمر لأمور لا بد له منها كمذاكرة العلم أو تأنيس أهله أو نحو ذلك فهذا إن شاء الله لا حرج عليه فيه فأنتم تعلمون الحديث الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام بأن الناس يحترقون فيما بين الصلاة والصلاة فإذا صلى الصلاه أطفأت الصلاة الحريق الذي يصبروه فيه. كما ورد يا بني آدم قوموا إلى ناركم التي أو فاطفئوها فأطفئوها بما يطفئونها يطفئونها بالصلاة فلا أن ينام الإنسان على صلاة خير له هذا لأن ذنوبه الصغائر إن شاء الله كما ورد في الحديث تغفر له فينام على كيف فلا ينام قبل العشاء ولا يبقى بعدها مستيطرة ويتحدث لهذا قال فمن نام فلا نامت عيوب فَمَنَّامَ فَلَا مَانَتْ عَيْنِهُ كَرَرَ هَا ثَلَاثَةً ثم قال عن السبح وَالصُبْحَةَ والنجوم بَابِيَّةٌ مُسْتَبِكَةٌ هذا يبين لك لأن الإنسان يمكن أن يتخلى لكلامه سبحان الله الفيق لا ينبغي أن يكون جاملاً مختصراً على التقنيات أكثر غمر المخطط في أثره يعني هو وقت ثم علّق عليه وذكر شيئا يتعلق به في هذا فبيّن وقت الله العشاء ثم قال فمننا مثلا لا تعينه وهنا هو الزقف فيك بين ممكن أن تتوقف وتعلق وتبين الحكمة وتحذر ثم ما موشك كما آل أمر الزقه دينا بعد إنا لاب يعني أمور تقنية يابسة جامدة وهذه المسألة هي التي خلات العوام يفروا من عند الفقهاء إلى جماعه واحد اخرين يعني يطبلون لهم ويزمرون قد يقولون الحق أو بالكثير يقولون الباطل لأن ذلك الكلام الذي يقولونه لهم ما لا يجذبهم إليهم ويربطهم بهم ويستجيبون لهم يعني وهم لهم الفراغ اللذيذي نفوسهم وذلك التقنين بغي أن يكون هكذا فرق لإحكام هكذا فرائض الصلاة 16 خير إن شاء الله نراقض الوضوء كذا اي شيق نعم فق ظبط فق نظام فق بيان صح موش بيان يعني هذا اليابس بعيد عن, عن ما ينبغي ان يصاحبه من ربط الانسان بربه وتخويفه وترغيبه نعم. هذا لا ينبغي أن يخلو من تدريس الجكر وهذه الأمر الذي عصابنا هو الذي يعني في الأخير قرون هذه هو الذي جعل الفقه أمور فقنية فما الناس منه وأقبلوا على جهات أخرى لا أريد أن لكن الفقه لو كان يعني كما هو في أصله عقائد واحكام وأخلاق ولذلك الذي يستعين على تدريس الفقه بالنصوص سوف لن يخرج عن الفقه الشرعي لأن هناك الفقه لاحق وهناك الفقه المراد من الشرع وهو الذي دعاهه النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمي بن عبدالله ابن عباس اللهم فقهه في الدين على ذلك من أراد أن يدرس الفقه لما غيره أن يراعي هذا حتى يجد الناس في درسه ما يستجيبه لما يتشوقون إليه ويتشوقون. قال فمن نام فلا نام تعينه ثلاثا. ثم قال والصبح والنجوم بادية مشتبكة. حقا النجوم بادية مشتبكة عليكم كل الليل. هذا يتنظر كل الليل إذا غربت الشمس وكانت الظلمة فإن النجوم تبدو تبدو كثيرة تبدو كثيرة نظرا للظلام. بخلاف المعارف إنها لا تظهر ليه ليه لا تظهر لأن ضوء الشمس أقوى منها وش ينفع طلع النهارو فأقصي القنديلة يعني إذا عندك قنديلة هذا أنت وش ينفع في الظلام ما ينفع هذا طلعت طلعت إذا طلعت لم يردو منهن كوكبوا فإنك الشمس إيه اللي من الحكيمة ما يبرز على روحه ما يضبّر فإنك شمس الله ما يفلح اللي صار غير المدح على بالباطل، حتى ويكون بالحق في موسى. فإنك شمس والملوكوا كواكب، إذا ظهرت لم يبدوا منهم أن كواكب، إيه. إذا النجوم بادية المشتبكة، الحقيقة النجوم بأرضي كل الليل. وإنما المقصود لا تؤخرنا الصبح عن هذا الوقت، لأنه مهما جاء الإسفار. واشتد الضوء وكافر الضوء ضوء الصباح فإن النجوم يقل ظهورها فإن بغي لك أن تصلي الصبحة في هذا الوقت معناته عجل بها كما سبق لنا في الحديث الحديث أم الممينة عائشة كانت النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلينا الصبح معه ثم ينصرفنا متلفعات من ما يعرفنا من الغلاث هذا هو المقصود والشمسة والصبحة والنجوم بادية والنجوم بادية مشتبكة ويذكر هنا الحديث الذي رواه أحمد رحمه الله تعالى يعني عمر ذو الخطار وهو يبيني من الوقت الذين بغي أن تصل الله إلى الصلح بحيث يبادر بها يعني هناك ما جاء ما جاء عن ما رواه أحمد عن أبي عبد الرحمن الصنابحي مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم لم تزال أمتي في مسك. يعني ماذا؟ مثل مسك بالخير؟ مسك؟ قالوا له أملك مسك من عقل يعني بقية. لا تزال، لم تزال أمتي في مسك. لا تزال أمتي في مسك. ما لم يعملوا بثلاث؟ ما لم يؤخر المغرب بانتظار الظلام ظاهراً لليهود وما لم يؤخروا الفجر انحاق كذلك يعني يؤخرون الفجر الى ان تزول النجوم لان الانحاق يعني هو زوال كما يقولون إنحاق القمر لانه يختفي يختفي فيه ثم ذكر الخصلة الاخرى وهذا الحديث قال عنه العثامي من رواته ثقات وورد مع يعني هو أقوى منه في الدلاله على هذا الأمر وذكر الأمر الثالث وهو أن يكهد الجنائز إلى حذها وروى أحمد وأبو داود عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب. حتى تشتبك النجوم لانه اذا انتشر الظلام وقويه تظهر النجوم بخلاف الصبح فانه اذا اشتد الضوء تختفي كثير من النجوم ثم ثم يعني تدريجيا تختفي كلها فجاء هذا ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لا تزال امتي بخير او على ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبيك النجوم. إذن هذا الكلام من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو أن أمره عماله بأن يصلوا الصبح والنجوم بادية مشتبكة يعني رأيهم يعني الصباطة بهذا الحديث الذي سمعوه في مسند أحمد رحمه الله عند أبي داود. هناك تعليق للإمام ابن العربي في في شرحه القبس وأقول لكم بأن أذن العرب رحمه الله في شرحه القبس ليس كغيره من الشراح الشراح الموطة هناك من اهتم بالفقه وكاد يعني يطرق المسائل المثبطة بالسند وهذا تجدونه في شرح الباجي الملتقى والباجي رحمه الله وهناك من اهتم بالأسانيد وبالمتون ولكن ربما طاعة اهتمامه بالأسانيد وبأقاويل العلماء في المسألة وهو الإمام عبد البر وهناك من وسط الزرقاني رحمه الله الزرقاني يبين الأسانيد وما فيها من صحة وضعف ويبين المعاني العربي في القبس اهتم كثيرا بال التي اعتمد عليها مالك بل ذكر بأن مالكا يعني هذا ليس كلامه هذا صح هو كلامه يعني قال وذكر بان مالك وان لم يكتب الاصول في كتاب مستقل فان الناظر المتامل في موطئه يمكنه ان يستنبط اصوله يمكنه أن يستنبطها من خرتيبه لموطئه من تصرفاته وأحيانا من تصريحه لكن تصريحه قليل قال هنا رحمه الله يعني من بين ما ذكروا هذه المسألة وهو الإجماع السكوتي لأن عمر بن خطار كتب بهذا الكتاب إلى عماله وعلمه الناس وأخذوه وعلموا تحديده لهم في الظهر ب. بالذراع. بالذراع بالذراع أولا هو قال يعني ابن العربي في القبر قال عن الذراع قدره لهم قدره لهم عمر بربع القامة مصلحة لهم هذا تقدير منه مصلحة لهم وحرصا على اجتماعهم حرصا على اجتماعهم على هذه الشعيرة وفي هذا شو كيف إثبات إثبات المقدرات بالقياس هذا هذا أمر تقديري قدره لهم بربع القامة وقال أيضا نبه مالك من وقع نبه لم يقل هنا بأن هذا الإجماع السكوتي يعني تجاو على نبها مالك بحديث عمر على اصل كبير من اصول الفقه وهو شكوت باق القوم على قول بعضهم فانه يكون اجماعا لان عمر لان عمر كتب الى الامصار بكتابه فسمع شرطه احد هذا اول الامر الثاني ونبه على اصل اخر من اصول الفقه وهو اتصال عمل الخلفاء الراشدين يعني مالك ذكر في الأول حديث جبريل صلاف وصلاف ثم ذكر في خلاله حديث عائشة رضي الله, عنه. رضي الله عنها وبيانها الوقت الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فيه العصر ثم ذكر بعد ذلك السائل الذي سأله عن الصبح بخاصه، ثم ذكر حديث أبي هريرة في خروج وقت الصبح بإدراك وقت في وقت الصبح بركعة وإدراك وقتي العصر بركعة ثم ذكر آثار عمر هذا وغيره من الآثار الآتية ثم ذكر آثار لعمر آخر كتبه إلى أبي روس الأشعار بخصوصه ثم ذكر آثار عن أنس لأن أنس كان خادم للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم نزل من أنس إلى حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فسيره في هذا الباب الذي هو مواعيد الصلاة مرتب وضمن. ماذا يقول ابن عربي قال؟ قال ونبه على أصل آخر من أصول الفقه وهو اتصال عمل الخلفاء الراشدين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فااا تقوى النفس به. يعني في فهم الحديث وكون هذا الحديث كان العمل عليه مستمرا أو يأخذ أحاديثه فيرجح على غيره فيرجح على غيره. قال فلمَ لم يجدها هنا في هذا الباب لابي بكر كلاماً؟ فلمَ لم يجدها هنا في هذا الباب لابي لابي بكر كلاماً؟ أردفه أردف الحديث يعني بكلام عمر. ووجد في ذكاه كلام أبي بكر وعمر فاردف كلام النبي صلى الله عليه وسلم لهما يعني هذا الترتيب وهذا التنظيم لهذه الاحاديث والاعثار يعني مقصود لمالك رحمه الله مراد ثم بعد ذلك يلا الله صلى الله على الاثر الموالي زمان يعني جماعه الرحمن يا ربنا عن عينه ابي سعيد عن ابيه أن عمر بن القصاد رضي الله عنه كتب الى ابي موسى ان صل الظهر اذا زاغت الشمس والعطر والشمس بيضاء نقيا قبل ان يدخلها صفرة والمغرب اذا غربت الشمس واخذ العشاء ما لم تنم وصل الصبح والنجوم بادية مشتركه وقر في هذه صورتين طويلتين من المصطلح نعم هذا اثر اخر كتب به عمر الى أبي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه كتبه اليه يعني الكتب التي ينبغي ان يهتم بها مما كتبه عمر بن الخطاب الى أبي موسى الاشعري هي رساله عمر في القضاء برسالة عظيمة وإن كان في سندها شيء لا العلماء تلقوها بالقبول كما قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين وهي مشهورة وقد كتب عليها كما تعلمون في إعلام الموقعين صرحا ربما بلغ أزيادا المجلد. فهذا الأثر إذن كتب به عمر بن أبي موسى رضي الله تعالى عنه وعن سائر الصحابة في السند أولا الآثر كما تعلمون هذا موقوف تسابقه ك... ك... ولكن أوقات الصلاة بالحقيقة لا تأخذ رأياً لا تأخذ رأيا اللهم إلا كون عمر بن الخطاب قدر في ذلك الآثر الظهرة بذراع هذا كما قلنا بأنه راعة فيه مصلحة الناس تحديده بذلك حتى يجتمعوا ويعرفوا الوقت لكن باقيها أوقات والأوقات لا دخل للرأي فيها في بداياتها ونهاياتها فهذا الاثر ايضا يعني عن من, من الرجال سنده مالك عن عمه أبي سهيل هذا عم مالك وهو نافع ابن مالك نافع ابن مالك ابن, مالك ابن أبي عامر من وهو ثقة أيضاً ثقة من التابعين ماك بعد سنة مئة وأربعين، وأبو سهيل هذا روى عن أبيه مالك بن أبي عامر، وهو ابوه هذا سامي عامر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو من كبار التابعين، فهذا الاثر موقوف صحيح، قوله صلى الظهر إذا زاغ في الشمس زاغ مالا زاغ يزير زيغا وزيغانا فهو في المحسوسات وفي المعقولات يقول الزيغ فعمل الذين في قلوبهم الزيغ الميل والانقرار ولهذا جاء مصدره زيغان لأن هذا الصيغه تدل على الصرا زياغان كاين هضره فيها زيا فيها قرش الغليان الغفيان هذه يعني يعني الاصطراق كاين زاغه عماده زاغه يعني اصبحت هي زاغه ما لا عن الحق الى الباطل الله يحفظنا منها الزياغان زياغان الشمس يعني ميلوها وش معنى ميلوها؟ يعني ذلك وقت الزوال كيف؟ بحيث يتبدل الظل الذي كان متجهاً إلى الجهات الغرب مثلاً إلى غيرها ويأخذ في الزيادة لهذا قال كتب إلى أبي موسى أن صل الظهر إذا زاغ الشمس ربما يقول شخص كيف كتب عمر إلى أبي موسى أن صل الظهر إذا زاغ في الشمس وكتب لعماله ومنهم أبو موسى فقال له بأمرهم بأن يصلوا الظهر. هذا بداية الوقت وقد يقول هذا لأبي موسى في خصوص نفسه إنه أمر يوجههم إليه لأن الفرد لأن المرأة إذا كان منفردا في أي وقت يصل يبادر بالصلاة تأخير الصلاة عن أول وقتها إنما يكون لأجل الإبراد لأجل تاجتماع الناس كيف؟ لأجل نظر الجمع في السفر، فتأخير الصلاة عن أول وقتها هذا يكون لأمر باعث عليه. أما إذا كان الإنسان بخاصة في نفسه، فإنه يصل الصلاة في وقتها، الصلاة أو بأول وقتها كما في وقتها أو في أول وقتها في بعضه. لهذا هنا قال قال له أنصلي أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس، وهذا قدم. أن صلي الظهر إلى زاغة الشمس وعلى هذا جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم خرج حين زاغة الشمس إجمعك أن يراقبوا سبحان الله نحن من منا يرصدوا وقت زيغان الشمس يقول لي له وإننا عرفنا لكي نشي الساعة من منا يراقب إجمعك أن يرصدوا وقت زيغان الوقت. سبحان الله آنس راقب خرج حين زاغة الشمس هذا وإيش كان له يعني؟ من كي كي كان يراقب خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر لكن هذا ما يتعارضش ما يتعرض مثل مع الإبرات ما يتعرض مع الإبرات الذي سيأتي بذله وكذلك أظهر عمر الذي ذكر في الصلاة حين زيغان الشمس هذا لا يتعارض مع أقره الذي وجهه إلى غيره من عماله أمر ثاني والعشاء ما لم تدم ربنا يجي واحد يقول كيف رتب العشاء ما لم ينم يعني وكله الى انه يعرف وقت العشاء معناه فيه يقتضي هذا انه نهاه عن أن ينام قبلها شوفوا كم هذا التاكيد هذا والعشاء ما لم تلم فلا ياتي شخص مثلاً يقول اي ما, ما لم ينم. اذا ايه. ما لم يغم اذا ما قلت حتى الربع تاع الصباحي لا يعني لأنه يخاطب صحابيا عارفا بأحكام الشرع على وجه العموم والأوقات ما كانت خافية على الناس وفيه ظمنا نهيه عن النوم قبلها ولا لا وصل العشاء ما لم تنم لكنه ليس فيه تحديد وقت العشاء بعدم النوم لأنه عدم يمكن تعمينا مثل الليل ما يصليش يا وضعه وصل العشاء ما لم تنم المقصود اخرها الى ما يعني قبل الوقت المعروف من الشطر او من الصيب وقوله وقرأ في هذه الصبح وصلي الصبح, وصل الصبح والنجوم مشتبكها هذه تقدمت، وصلي الصبح والنجوم مشتبكها للمبادرة فيها وقوله وقرأ فيها بصورتين طويلتين من المفصل يعني مثلاً لم يذكر له الفاتحة يجي واحد يقول ما قال له الفاتحة لا هو هناك أمر يخص الصبحة اختصر على ذكره ما هو تطوير الصلاة فيها غني نذكر له كلاة الفاتحة يعني المعروف لكنه بيّن له أمن الصبحة من خصائصها أنها يقرأ فيها بصورتين طويلتين من المفصل وهو ما يعني قاف ما بعدها على الصحيح القريه يعني نهايته فقيل الى صوره عبس وتولى اولا واقرأ فيها بصورتين طويلتين تعول كما قلنا الحضورات وما بعدها فامر به يطيل القراءه في الصبح جلياح الاذريين فيها يعني والله اعلم كون الناس يصلون في المساجد وينصرفون الى اعمالهم لا بأس إذا كان الإنسان خفف شوية، لأن من حق هذا العامل يمكن لامور تنظيميه تواضع الناس عليها ماذا تصنع؟ فإذا خفف الإنسان شيئا مراعاة لأحوال هؤلاء الناس حتى يمكنهم أن يجمعوا بين الصلاة فيه جماعة وبين أن يدركوا أعمالهم لا بأس إن شاء الله لا هذا ما يقال في هذا الأثر وهو أيضا موقوف صحيح مع ملاحظة في أن الأوقات الأصلية لا دخل للرأي فيها الأثر الآخر عن عمر ما هو؟, هو أن عمر رضي الله, رضي الله وأصاب العشاء ما بينك وبين سورة الليل فإن أخرت الى صفر الليل ولا تكن من الغافلين إذا وحدثني المالك عن, عن هشام بن عروة عن أبي هشام بن عروة من الزبير بن العوام عن أبي عروة من الزبير الآخر هذا منقطع منقطع لأن عروة بن الزبير لم يدرك عمر بن الخطاب إنه لذا في لافت ثم فهو منقطعون لأنه لم يدركه ليس فيه أمر يعني غير الذي الل تقدم أن صلى العصر والشمس بيضاء نقية تقدم قدر ما يصير الراكب بوثلاث فراس ثلاث تقدم هذا وعند يعني ثلاث فراس كيف قبل أن تغرب الشمس قبل أن تغرب الشمس كنا شبق. وأنصم العشاء أما بينك وبين جزء الليل فإن أخرك فإلا شطر الليل وهذا كما تعلمون جزء الليل وشطر الليل جاء في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يبين لك لأن الصحابي قد يضمن كلامه يعني أحاديث يشير إليها دون أن يفرها بي برفضها هو تمثل أحكامها وهذا يا إخواني نبهكم ليه كثير من الناس أنا لا أقول عن عمر لا, لا يعني كثير من الناس يصيب الحق فينا يقول لأنه متشبع بنصوص الكتاب والسنة عارف بما تضمنته من أحكام لكن هذه العلبة في رأسه لنشت قوية على الحفظ يعني مثلا ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هو قليل الرواية قياسا الى غيره ولكن هو اكثر الصحابة الله اعلم معرفة بالسنع لانه قلع ان شجلت عليه مخالفة مع ان مرويته عن النبي صلى الله عليه وسلم قليلا انا لا اعزوها الى ضعف الحضر لا يمكنني ان اتقول ولكن الفعل الفعل هو ان مرويته قليلة عن النبي عليه الله والسلام ولكنه يعني هو أول الصحابة فضلاً وعلماً واتباعاً للسنة فعندما تجد تجد العالم أو طالب العلم يضمن كلامه الحق ويفتده وأحياناً لا يحضره الدليل بنصه وهو معناه براسه فلا تلحظونه يعني هذا المعنى اللي لكون عمر بن الخطاب ضمن كما سبقنا سبق في إجباك النجوم وفي غيرها ضمن هذه الأحكام كلامه ومع ذلك لم يسمدها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهذا شأن كثير من اهل العلم ممن تدنى حفظهم في يعني ذاكرتهم ما بينك وبين ذلث الليل فإن أخرت إلى شطر الليل يعني نصف ونعم سبقلنا هذا بينما بأمع وجهه. اختصاص العشاء بهذا الأمر هو شطر الليل ونصفه لأن هذا التحديد ليس علامة ظاهرة يدركها جميع الناس وحتى ونحن في الوقت وقت الضبط ومع ذلك قل من انتبه من الناس إلى معرفة نصف الليل وشطره توافل وقوله فيما بعد في بعد ذلك ولا تكن من الغافلين ما المراد بقوله ولتقوم الغافلين؟ هل المراد لا تغفل فتؤخر الصلاة إلى شطر الليل؟ أما المراد من هذا؟ كيف النص؟ وأنصلي العشاء ما بينك وبين سورة الليل فإن أخرت فإلى شطر الليل ولا تكون من الغافلين. الظاهر والله عالم أما المراد لا تؤخرنا النائل الشطر. لأن الإنسان إذا أخر إلى الشطر ما عدم تيسر التحديد. فإن ذلك قد يكون ذريعة إلا يخراج الصلاة عن وقتها ظاهر الله أعلم أن المقصود لا تقوم يعني لا تغفل فيعني يكثر منك تأخير الصلاة إلى الشطر لماذا ذلك من كونه ذريعة إلى أن تخرجان عن وقتها وإن كان كالمالكية يارون بأن مثل وقت العشاء الشطر أو الثلث كما ذكرنا لكنهم يرون أن وقتها الضروري لا يخرج لله طلوع الفجر لأن لأن الأصل في ذلك أن وقت الصلاة ما لم يأتي وقت التي فيها ولم يستثنى ذلك بالإجماع إلا من ذلك إلا وقت الصبح، لأن وقت الصبح يخرج بطلوع الشمسي بالإجماع هذه مسألة فيها نزاع لأهل العلم والظاهر والله أعلم بالإنسان لا يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد فطع الليل أما أرباب الأعذار ممن تطهر قبل الفجر أو ممن مثلا يفيق من إغنائه قبل الفجر أو الصبي يبلغ أو الكافر المسلم هل لا يمكن أن نقول إن عليهم أن يصلوا صلاة العشاء مثلا والمغرب إذا انطبق عليهم أنهم أدركوا وقتها وإدراك الوقت يكون بقاتع يمكن هذا أن خروج الوقت الظاهر أنه يخرج بشطر الليل والمالكية لا يارونه حتى وإن كانوا يرون أن التأخير إلى ما بعد الشطر حرام وصاحبه آثم، إلا أنهم يقولون إن فعل الصلاة قبل الفجر لا يعتبر قضاء، وإنما يعتبر أدب. لا لنا نستفيد هذا القاضي. الله أعلم وأحكم. الحمد لله أول ما أعكم. Tak. Yeah.